والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقن بهم ذريتهم وما أتتناهم وما أتتناهم من عملهم من شيئا كل أمر بما كسب رهين وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا يَغِيرُونَ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْغِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ